بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والزقف المغفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعى يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذه النار. هذه كنتم بها تكذبون. ففتحروا هذا ام انتم لا تبصرون. اصلوا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم انتم تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُم مَعَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا نِعْمَ أَجْرٌ بِمَا كُنْتُمْ وأنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور عين وز بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتكم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 ويطور عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يرساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله من الله علينا ووقع عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر رحيم. فذكر فذكر فما أتى بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أَمْ يقولون شاعر نتضب به ريب المنون ام يقولون شاعر متربص به ريب المنون قلت وتدصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟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 أَن رَبِّكَ أَمُهُمُ الْمُصِيَّطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَسْمُسْتَمِعُوهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ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 رئه يروكث من السماء ساقطين يقول يقول سحاب مركوم فذرهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فِيهِ يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم سيئة، يوم لا يغني عنهم كيدهم سيئة ولاهم يوصون، وإن للذين غلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ بِأَعْيُونِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذْ بَارَ النجوم